نبها من ما نامه نبها من ما نامه قل هني على وعدو بحبه جيد جد سباني غرامه جد سباني غرامه وانتي آ مري ولك ليش تحقد خل عنك ما خل عنك ما راقب الله في هجري وبي لا تنكد حد يحب العاداما حد يحب العاداما <تصفيق> يا نسيم الصباح سلم على فاهي الخد نبها من ما من ما لما الاهله <تصفيق> اللي هني على وعدو بحب وموجيد يتساني غراما يتسباني وانت, وانت يا من ترى في جمالك مزياد شي علينا ما لماه شي علينا ما لما غير في نظره الخد الأسيل المورد من رواب من رواب نسير يا نسيم الصباح سلم على باه نبها من ما نما نبها من, ما ما ناما من على وعدو بحبه جيد قد سباني غراما ريقها الشهد وأحلى من الشهد وبراد والحلا والحلاف كلامه الحلا في كلامه من رأى غرته هلل وكبر وشهد بدر ليلة تماما بدر ليلة تامامه يا نسيم الصباح سلم على بالي الخد نبها مما بها من ما ناما كله اللي علاق وعدو بحبه مغيات قد سباني غراما قد سباني غراما.